ك ل ا س ي ع ل م و ن ثم ك ل ا س ي ع ل م و ن أ ل م نجعل الحسنى أ ر ض م والجبال أ و ت ا د ا و خ ل ق ن ا ك م أزواجا و ج ع ل ن ا نومكم ب ت و ج ع ل ن ا ا ل ل ي ل ل ب ا س ا و ج ع ل ن ا ا ل ن ه ا ر م ع ا ش ا و ب ن ي ن ا فوقكم س ب ع ا شدادا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 لطاغين مابابا لابقين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزا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 وكواعب أ ت ر ا ب و ك أ ه الهدى ش ر ي س م ع و ن ف ي ه ا ل غير و ولا ا كذابا جزاء ربحيه عطاء ب ا ت مضمون اجتماعي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 فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه مابا انا أ ن ذ ر ن ا ك م عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كذلك ت ر ب ا ب ا